والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ يوسف بن عبدالله الشويعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لنا نصرا انكم والله يشهد, والله يشهد إنهم لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ, ولئن نصروهم لَيُوَلُّنَّ الْأَدَبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ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 كَفَرْتُ طَال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعد لهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن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 لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أَُّهََّذينَ آمَنُوا لَا تَاتَّخِذُ عَدُّ وَعَدُ وَكُمْ أَْلَ أَتُقُونَ إلَيْهِ بِالْمَوََّتِ وَقَدَكَفَُوا وَقَدكَفَروا بِم جَ أَكُمْ مِنَ الحَقِّ يُخِْجُونَ الرسُون يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبَغْضِ أَمْرِ ذَاتِ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 ايَذْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ اَعْدَاءٌ اَوْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ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 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا تَّ تُؤمنِنُوا بالِلَّهِ وَحدَهُ إِللاا قَوْون إبَراهِي مَ لِأَبيِيهِلَ أَسْتَوفًِاَّ لَك إِلَّا قَوْلَ إبَرهِي مَ لِأَبِيهِ لَ أَستَوْفًِاَّ وَمَا أَملِكُ لكك مِنَ اللهَّهِ مِنْ شَيْ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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما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 ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك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 لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيْأَسُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكَفَّارُ مِن أَصْحَابِ الْقُبُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مرصص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 يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدين كله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 124. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله 125. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسراء أَثَرَتْ الطَّائِفَة فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا